بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والا قال المراد رحمه الله تعالى هل وهذا هو الحرف السادس والعشرون الحرف السادس والعشرون من حروف المعاني الثنائيه هل قال حرف استفهام تدخل على الاسماء والافعال لطلب التصديق الموجب لا غير يعني إثبات النسبة إثبات الحكم إثبات الحكم على المسند اليه ما هو المسند اليه مبتدا او مقام قام مقامه او فعل ومقام مقام لطلب التصديق الموجب لا غير نحو قام زيد ونحن زيد قائم زيدون زيدون فتساوي في ذلك الهمزه في اثبات النسبة في اثبات النسبة يعني في إثبات الحكم على المسند إليه اثبات الحكم على المسند اليه سؤال عن حكم المسند اليه قال وتنفذ الهمزه بانها تجد لطلب التصور ما معنى طلب التصور معرفه المسند معرفه المسند اليه التصور معرفه المسند اليه والتصديق معرفه حكم المسند اليه هذه الخلاصه هذه الخلاصه هذا التعبير التعبير الذي نحن فيه منطقي منطقي تبع فيه أهل المنطق وإلا هذا خلاصته إذا قلنا تصديق ما معنى تصديق السؤال عن حكم المسند إليه وإذا قلنا تصور سؤال عن ماذا عن المسند إليه مباشرة عن ذاته عن ذات المسند إليه إذا نقرأ هذه الخلاصة قال وتنفر الهمسة بأنها ترد طلب التصور هذا معنى طلب التصور معرفة ذات المسند إليه قال نحو أسيد في الدار أم عمر أريد أعرف الذات ما هي الذات التي هي الدار هي الذات المسمى في زيد أم الذات المسمى بعمر قال ولذلك فرض في عدالة أمر وصل لأنها يطلب بها تعيين أحد الأمرين وهل لا يطلب بها ذلك وانفرضت الهمزة أيضا بأنها تدخل على المنفي نحو أليس الله بكاف عبده ألم نشرح لك صدرك ولا تدخل هل على منفي وتفارق الهمزة هل في أمور أخر ما هي ذكر منها سبعة قال الأول أن الهمزة تترجل الإنكار والتوبيخ والتعجب بخلاف هل ثالثا الانكار اي لفظا لفظا واما ضمنا فقد تاتي هل لهذا والا والثاني ان هل قد يراد بها قد يراد بالاستفهام بها النفي اذا اتبعت بإلا اذا اتبعت بإلا كل استفهام كل استفهام يتبع بإلا يكون معناه النفي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل هل أنت إلا أصوع عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ أي ما أنت إلا اصبع هل ينظرون إلا ياتيهم الله؟ ما ينظرون إلا ياتيهم الله؟ هكذا. هل يعني الاستهام المتبوع بإلا ما هو معناه؟ معناه النفي. قال ان هل قد يراد بالاستفهام بها النفي نحن قولك هل يقدر على هذا غيري اي لان غير ماذا غير غير اسم نفي انتبه ما تقول لي يعني اين النفي هنا هل يقدر على هذا غيري ادخل النفي غير موجود كلمه غير اسم نفي كلمه غير اسم نفي لان النفي لان النفي يؤدى بماذا يؤدى النفي يؤدى بالحرف ويؤدى بالاسم ويؤدى بالفعل هناك أفعال نفي وهناك حروف نفي وهناك أسماء نفي فغير هنا ما هي استثنائية وهي تفيد معنى النفي فهنا هل أتبعت بالاستثناء ومعناها النفي أي ما يقدر ويعين ذلك دخول إلا نحو هل نقاذي إلا الكفور أما إذا دخلت إلا فهذه على مظاهر على أن هل بمعنى ما أن فيها على أن هل بمعنى ما أن فيها قطعا قال وثاء أن الهجزة تقدم على فاء العطف وواوي وثم بخلاف هل وقد تقدم ذكر هذا في الباب الأول تقول أوى تقول ثم تقول افا ثم تستفهم قال الرابع ان الهمزه لا تعاد بعد أم وهل يجوز ان تعاد والا تعاد <تصفيق> وكلاهما ورد به القران وقد اجتمع الأوراق في قوله تعالى قل هل يستوي اعمال البصير ام هل تستوي ظلمات والنور هنا هل موجودة كرت عودت ام جعلوا هنا لم تعد ام هل جعلوا ما يوجد هل ام جعلوا بدون هل يعني إذا يجوز أن تعاد هل وألا إيش وألا تعاد بعد أم بعد ماذا بعد أم قالوا والخامسة أن الهمزة تدخل على إن اي المخصورة كقوله تعالى قالوا إنك لا أنت يوسف بخلاف هل والسادس أن الهمزة يليها اسم بعده فعل في الاختيار ما معنى في الاختيار في النثر. وقال نحو أزيد قام وأزيد أزيد قامع، أزيد ضربته. وإن كان الاولى أن يليها الفعل بخلاف هل، فإنها لا يتقدم الاسم بعدها على الفعل إلا في الشعر. هل هذه إذا رأت فعل حنت إليه ولم ترضى بهرقته؟ هل إذا رأت فعلا بحيزها حنت إليه؟ ولم ترضى بفرقته كهل اذا ما راءت فعلا بحييثها حنت اليه ولم ترضى بفرقته لان بعضهم نظم نظم هذه الخصيصه لهل ببيتين من الغزل فقال ما مليحه عشق الضبي حوى حورا رأته سعت فورا لخدمته كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته قال وإن كان الاولى ان يليها الفعل بخلاف هل فإنها لا يتقدم الاسم بعدها على الفعل إلا في الشعر في الشعر قال ولذلك وجب النصب في نحو هل زيدا ضربته هنا واجب النصب لماذا واجب النصب لأنها لأن هل لا تفارق ايش لا تفارق الفعل. هل يأتي بعدها فعل؟ قال فيم بالاشتغال وترجح بعد الهمزة ولم يجب. بعد هل يجب النص؟ وبعد الهمزة الأحسن الأحسن أن يأتي النص. لكن ليس بواجب. قال والسابع سعة بعضهم الفرق بين الهمزة الهمزة لا يستفهم بها. أن الحمز لا يستفهم بها إلا وقد هجس في وقد هجس في النفس، يعني قد يعني قد سبق شعور في نفس إحساس توقع، وقد هجس في النفس إثبات ما يستفهم بها عنه، بخلاف هل، فإنه لا يترجح عنده للنفي والإثبات. هل المستفاه عنها ماذا؟ ما هناك إحساس بوقوع ولا بعدم وقوع؟ لكن المستفهم به بالهمزة يستشف منهم هذا أنه سيقع أنه سيقع قال تنبيه هل تنبيه قال تنبيه هو العلم فائدة جديدة هنا به وهو لغة الإيقاظ قال الأصل في هل أن تكون الاستفهام كما ذكر وقدر لمعان أخر الأول النفي قد تقدم الثاني أن تكون بمعنى قد ذكر هذا قول من النحويين منه ابن مالك وقال به الكسائي والفراء بعض المفسرين. في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر واستدل بعضهم على ذلك بقول الشاعر سائل فوارس يربوع بشد بشدتنا بشدتنا أهل أهل رأونا بسفح القو القفي للأكمي يعني هذا يفتخر سائل فوارس يربوع بشد بشدتنا يعني كرهم على العدو أهل رأونا بسفح بسفح القفي القوف هذا جبل ليس بعالي واربع قبيلة وشدها الحملة يعني الحملة في المعركة. قال ذي الأكامي والأكام غالبا أنها ماذا؟ الأكام الضراب الضراب جبل صغيرة والأكام مرتفعات لكن عليها اعلاها مستوي اعلاها مستوي اعلاها مستوي ليس محددا فما كان محددا وهو كبيرا قبل وقمة وذروة وما كان محددا وهو صغيرا تسمى الضراب قبل ضرب وما كان مرتفعا ارتفاعا متوسطا وهو اعلاه مستوي يسمونها ماذا الا الا الاكم اكمه هضبه ربما في التعبير العصري يسموها هضاب وكلمة هضاب أيضا موجوده قديما الا انها كان التعبير المنتشر ايش الاك الاكم او الاكام او الاكم تجمع بعده جمع طيب أن تكون بمعنى قد قال فالمعنى أقد رأونا ويدل على ذلك دخول الهمزة عليها وأنكر بعضهم مرادفه هل لقد وقال يحتمل أن يكون أهر رأونا من القعد بين أدتين لمعنى واحد على سبيل التوكيد على سبيل التوكيد قال كقوله ولا لما بهم أبدا دواء ولا للاماء الجماع بين الامين طيب طيب لكن للفائده الفائده طيب سنكمل الفائده في قال بين الجمع بين الهمزه وهل اسهل لاختلاف لفظهما ولان احدهما ثنائي وقال بعضهم ان اصل هل ان تكون بمعنى على قد ولكن لما كثر استعماله في الاستبهام أستغني بها عن همزة في كلام سيبه ما يفهم ذلك وهو بعيد لكن نقول هل تأتي بمعنى قد بضابط عين إذا أخبر بها إذا دخلت على فعل ماضي وقصد بها الإخبار إذا دخلت على فعل ماضي وقصد بها الإخبار هل اتى على الانسان حين من الدهر هنا هل دخلت على ماذا هل اتى على ماذا دخلت على فعل الماضي واريد به ماذا الاخبار هل اتى على الانسان حين من الدهر معناها قد اتى على الانسان قد اتى على الانسان حين من الدهر قد اتى عليه قد اتى قال اصلها هل تكون بمعنى ان زعم بعضهم أن زعم بعضهم ان هل في قوله تعالى هل, هل في ذلك قسم الذي حجر بمعنى إن ولذلك يتلقى بها القسم يتلقى به القسم كما يتلقى ان وهو قول ضعيف هذا الرابع ان تكون للتقرير والاثبات ذكره بعضهم في قوله تعالى هل في ذلك قسم الذي حجر تقرير الاثبات وفي قوله هل أتى الانسان وذكر بعض النحوين أن هل لم تستعمل للتقرير وأن ذلك من فرضت به الهمزة هو الراجح هذا هو الراجح طيب الرابع الخامس هل الخامس أن تكون للأمر كقوله, كقوله تعالى فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون فهذا صورته، وهذا صورته صورة الاستفهام، ومعناه الأمر انتهى، والله أعلم. وأيضا هذا كقوله تعالى، فهل أنتم شاكرون؟ معناه ماذا؟ اشكروا. وأيضا هذا كقوله تعالى، فهل أنتم مسلمون؟ معناه أسلموا. والذي يدل على أن، فهل أنتم منتهون؟ أن الأمر بمعنى انتهوا اثر عمر الخطاب رضي الله عنه عمر الخطاب لما سمع هذه الايه فهل انتم منتهون ماذا قال انتهينا انتهينا ولو كان يراد بها ماذا الاستفهام لقال نعم او لا لكن مجرد أن سمعها فهم منها الأمر فقال انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا, انتهينا. طيب وهذه ورقه سقطت من وطوع، يصورونها، ثم يسوقونها في